أبو سفيان العالمي حصريا على موقع دي جي كيمو دوتكم <تصفيق> انتوا اللي بدأتوا تحربوا هني جايين علشان تاخدوا مكاني لو جاي معاكم وروني ونشوف مين هي هين مطرح ما تحبوا هوديكم وهسيبكم تختاروا الارض يلا تعالوا مستنيكم وانا جايز نلعب معاك تربعوا في ايديكم وتنزلوا في الارض عنيكوا ولا نسيتوا خلاص اني حفلت وعلمت عليكم يا وشوش قلوب سودا وعكره ماشيين بالعافية وبالبركة انا جاي افكركم ثاني ومن بك المسرح فقره مش هسيبكوا في حالكوا لو دوله احتلوكوا اصل الغلط بكتيروا وتعيشوا وتدوروا انا لو هتيجوا قصادي لا تاكلوا ولا تشربوا جايين في طريق مسدود مش عارفين ان انا موجود وبرجلك برجليكوا دخلتوا عريني دوستوا خلاص على خطي ابطل في لعب عيال عايزي اني شوف ابطال يشمل كلام يا سيبوا في حالكم لو دولة حدنكم اصل الغلط بكتيرو وتعيشوا وتدوبوا انا لو هتيجو قصادي لا تاكلوا ولا تشربوا مشيكم مرمود ده انتو بتركم بالنسبالي هل شيء شفاف مش موجود بطلتوا لعبه عايزين نشوف ابطال يا شمالكم عليه على موقع دي